وقد عمي الأنام عن الرزايا فما أحد على كفر يعيب يثورون الغدات على جهاد وللكفار صدرهم رحيب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 وما كنا لنبلغ ذي المعالي بها معنى المكارم يا استطيب فحمدا يا إلهي ثم حمدا تقبلنا إلهي إذ وأكرمنا بِنَصْرٍ نتوب بنصر مستبين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 وَلَوْ فَلَقَتْ جَمَاجِمُنَا الْحُرُوبُ وَلَوْ ضَاقَتْ عَلَيْكِ الأرض